فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ أُوجِئَ إِلَيَّ فَلَنأْتِيَنَّهُمْ بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صابرون قال يا أيها الملأ ويكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قَالَ أَفْرِيتُمْ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكُم بِهِ قَوْلَ أَن تَقُومُوا مِنْ مَقَامِكُمْ وَإِنِّي عَلَيْكُمْ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ قَالَ الَّذِي عِندَهُ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ نَجِيتُ كِتَابَ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوََنِي أأَشْكُرُ أَم أَكْفُرُ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 فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ هَاكَذَا عَرْشُكَ قَاعِدٌ كَأَنَّهُ هُوَ أُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ان كانت من قوم كافرين طيل لا دخل الصرح فلما روحه حسب الفوله جته وكشفت عن ساقنا وعلى انه صرح مرد طوارير. قَالَت رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ